الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده الاخوان يقول انه عليه بعض الديون والالتزامات وهو يطلب الزواج ويطلب من الاخوه دعوه صالحه لدوله الله ييسر عليهم ديون رساله دعوه وصلاه بالنسبه للموضوع الذي كنت قد علقت عليه في الجمعه التي مضت موضوع على المويه وما ادراك ما المويه وهذه القصه التي تدل على هبوط الامه في ايديها الاختراع بتاع المويه ولا عمل شيء مكسب وما شو ليه الله لا فابط احنا تكلمنا هذا في دوله مصر في واحد من احفاد موضوع. الزول كمان طلع علينا بقصه جديده يستديق لان ما لقينا منها نظر له كلام لأنه ألم أن أناساً أنكروا ذلك وإن إحنا ذات فبعاً إنهن ما في ترابه ونزولده تكلمت عنه وجدت الكتاب بتاعه اللي هم تعلمون ذاته وأنه إنه هذا ما ممكن تستقل لدرجة ولي لله إلا إذا كابت توبة نصوحة وما يؤلم من التوق ذكرت أباطين كثيرة بنسبة للذي يقال بأنه وليه وبعدها ندى أنا في كل الطرق بتاع الشواطين زي ماذا كانت مش طرق صوفية معهم جماعات ومسلمين وفيدا وبلاؤي وعنصار مهدي وفيدا وحيزة تحرير وبلاؤي كل الطرق بتاع هوا سادي لأن الطريق واحد البيضان ومعليه انا وابا ومش انطرص الناد فلاذا يعني انتم؟ لا لا حواد فيه اللي كتابتونا وتلكوه شغلت يعني ما مسالة بتاعتنا احنا وانتم من هات احنا دول بنمد له المنى الشبكه اللي هو الشبكه بتاعتك العروضه بتاع الميزان بتاع كتابه سبت اتفقك معايا انا انا وانا والقران في شبكه فدي انت بتطلع الاموال دي انت ده واحد اسمه الخليفه الشيخ الفاتح الشيخ الحسين حفيد الشيخ عبد القود يعني ده برضه ولي قاعد منتظر دوره بعده ده برضو طاوجه خيلده اقول له الخليفه وبعدين شكروا فيتوا الفراعنه لا عارف بالله القد صاحبنا العلوم تعالوا تذكروا قبل الفراغ هذا انه الخليفه الشيخ الفاتح الشيخ الحشمه الحسني حفيده الشيخ عبد الرحمن دفع المؤث طيب قال لو تقول الكرامه دي جريده شكايات دكتور ولم دكتور ولم زي دي ودي الصحيفه عايزه ولادات الصفوف دي اضطريت تغيرك الا دي انه حاطق الاول الاخير اي حاطق بتاع ايفه غالبا الموضوعيه مع وجود قوم كتير بتبنى قضيه الاعباء التي تكتب على حساب الكذب بيقول طيب انت هتكلم عقلك ان انا هخلي بعدين علق عليه وانا بنشرها قال لم تكن الكرامه الواضحه والظائره التي حدثت لطارق الشيخ عبد المحمود غريبه او بالحاله غير المتكرره وهي كما تحدث عنها الشيخ عفيف الدين الشيخ ابراهيم ولكن ما اود ان ما اود اضافته هنا هو انكار البعض لحدوثها بمجارات قوانين النباط لانهم مكينه شرعنا وتعال بوريك محلها المحتاج موية جيب لي قل لي لي منها موية قل لي صابة ووديك الصحراء الكبرى وقل لي لي موية منها موية منها فلا علمان في هلتان بيقول فقد قلنا أنا أن الماء إنما هو من مكسورة مكسورة وكيف يوقل أن يقنى مثل هذا الصرح على مكسورة قل قال ليه كمني صرح المجال حتى كون الصرح الصرح بأن تمشي الغمر هناك والله يحتر من بيت, بيت من بده الحشوائي والله سأل جباه ده عجوائي خول ما تذكرك الجبر ده تخش ليه الجبر ممسح اوشي بيه سرابيك والله ده دوار مايه سرابيك تعريف بعدين أنواع تفتح وتطلي وبعدين باب النوع الحديث وبيطبل فهمت دول القبر مرضو سرابيك والتابوت عليه صنزلية وده وكلم تحت يا جماعه الدار واصلين ده غبر والله طيب في دول ما يدو له بير عبد الغني انا قال لك يا صاحب اصول المقابر تحت جماعه ده شو انا بعت لك على انكم قد نهيتكم عن زياره القبور على قد روايات تذكركم الا غاكم تذكر اي قبر فبتذكر لا لانه القبور ذات حيه وبعدين جنبه بي جاي رابعه تاعت السعي تاع ال ليش وشائر سادة ونبك والحجاجات تنجيش طعمية اقيد تتذكر الى قابل معاك معقول معاك الطعمية دي, دي برا تتذكر يا حجاج اقيد تتذكر لانه بيضاك اسواهم دي اسواهم ومحاكل محاكل على حتاب داب داب الولي حسب قوله ما هو الولي ليبليس كمتا؟ انبع سلم قال ايو سابون صرحك السرطة والي عشان تعلم انبتال من الهتاب يا باسد مش بو أبوني عليه اي قال اقلوا عليه نقول كده قالوا في جوزيا اجى قال سلام قال ما مذ مستعمل في السراميك لو جبت لك تراب ذاك احط تراب القبر مفروض يسوى على القبر يعني هيئته ويكون تراب القبر نفسه اللي يجي عليه والدليل على ذلك ماقيه الامام مسلم من روايه علي ان روايه جابر بن عبد الله انه قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على قبر دا مين؟ دا بيطاع مسلم تقول ليه الصرح والتابوت أن يبنى على القبر أو يكتب علي أو عليه أو يقعد عليه أو الجسر دي كل واحد بلوه وكتبه يقول لك هذا مقام سيدي يا عبد المحمود يا دوال مقام وان دقام ورزمان في حد مستابل؟ هدا مقام في حال مستعفلين لينو بجيك لكلام حية تمشيناك هدا مقام إبراهيم بشعب إبراهيم عليه السلام وقال هل ينشي ناها في جلدها بتاني تاني؟ فالحديث هو هذا مواصل الكلام بيقول قال فأمر ضريح الشيخ عبد المعبوض أكثر من ثلاثين عاما وفي ذلك الوقت لم تكن الحلطوم بها حلقيات الماء باستذناء ماكن قليلة سوى ترايا الحاكم العام وزور الحكومة دا زمان ناكين بتهديدنا في زمان حتى ممكن توصل معشورة مليوني للإطاف دا زمان صحي حتى الكلام ده كم دمان فالأسل حتى ممكن التواصيلة من الهيني اللي مات طابع والله يا صاح التواصيلة بيتحت وتجيب بتاعين عندتا يفتشوها باية لباية ومع المهندة إذا كان بيجيت حريفة فيه مهندس صروبي حبتها لأخي يتحت حت. يجي مهندس داقس ويقولك بالله يا مهندس يستغربين شوه برجابة كباب وريك يا أخي قال لأ أسطول الأهل الذي على وسنكون وريك يا أخي فيا اخي الكلام بتاع ان هدف الاسبوع الماضي لكن اخي الكومنتات قال امر اخر قال وما حدث قليل من كثير في حق الاستاذ الشيخ عبد المحمود ما هي راي بل ان عت تلامذته ذكروا من تلاميذه عنده كرامه سوقه ده حدث ده ما ادري واحد من التلاميذ ده خليته باظ ان عت تلامذته وهو الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد الرحمن انت بتعرف ولي اسمه عبدالله الرحمن تبعرف هم هدئين كمال كل هم رائعين هم ده؟ قل نبع من ضريع إيماء وبعدين فأنكره البعض لها دي جماعة أنكره دي لنا ما مع إيماء وانا سعصولي هاي دي لا أكره أطلقين دول بيكلمات انت لقال او مسلم أنكره حفظ لقال او مسلم أنكره ده عامل كده ده سوبر منتاج بيقولوا بالله ما حلو نتبرى برغم ان انت ابو مصر الغني والله قال قال بانك راوض وطلبت منه واحده من بناتي كرامه اكبر قالت له يا ابوي يعني اتكلمت معاه معو عبد الرحمن ده طلع ابويا يا جماعه انتم الى تصلوا بتجعلان من المكرين ده مشاتلك يا ابوي ابويا قال يا جماعه المكرين طلع حاجه احسن بس هزبط ليه الكلام اول حاجة بجول ميد من الظهور بسمع انت العجاج بجول انت مش تبني اوه لكن انت كصوفي صدج من الظهور ده جاهزة كان مجاهزة انت كصوفي و كمسلم دعني اعتماع ده يجي مقدم المالكة المفاتيح يخشي خشي خشي انت ماشي وراوه طبعا انا قابل حزاوه ابوه الشيخ شيخ اصبحت شديد وكان اصبحت شديد وكان اصبحت شديد اصبحت شديد الباشا شديد الكره طبعا قل... زول ده قال لي زول ده زول قال لك سنه قال ابو عدي وريني الحاجه ده قال فطلبت منه ابنته ان آ... أن, آ... أن, يب... ان ان آ... ان ان نوتي بكرامه وكرام قال فطلبت منه حساب لك كرامه اكتر قال فاخرج رجله من يوم الخميس لغايه الجمعه اوه <تبقى> والله يا جعل دا ما طلع كراءه وطلع ضنبه وطلع الشائم ما طلع الكراءته ...�ذي كراءه ما طلع كراءته ..أني لا دا بнутьه أن الكرام ذلك طلع كراءه اتّا ما تلمж يقول لك بلانا آquila !عما والديا امان قراك ...عظام من برضوك برضو الصناعة ما طلع تكريه وطلع تكريه ...التانيه لسا المفيد שהكُد فاقول تورينا بان حديثة لو قولي entrada عشان بك تراب ...تبِر that ...وأنا أعملتها ...خد 제품 اوو لكي تطلع القران تلاقي القران كيف سخنت مع جوه كل قرائه نحن اي والله قرائه بيقول قرائه الثاني يشوف الحافظ يجوره لكن ما اقدر اخليك قراءه كده وانا مستحمل لك كلام اجرك طوالي عشان اتاكد يمكن ده فنوق غلط يمكن ضيع اوقاتك امبارح ده بن واحد عطاني لسه بيو اجى بروح يمكن اقول لك لكن انا عندي القران دول ما كاني حركه كده فاهم يا ملك هو كان مئنانا كذلك المغاول الضميون القرآن بيقول في آخر سورة في بريع يتكشب عن ذيب أولا إلاك وكم أهلكت منها قبل هو من قارض هل تكس منهم من أحدهم؟ أو تسمع لهم ليك ذا؟ الله قال ليه كمس لها تلمات دي؟ كلهم لهم قال ليه يخطي غضانك من طلب الله من ذا؟ توفي فرق فرسلان هل تكس منهم من أحدهم؟ وتصمع لهم بيجزة يمكن يطلع قراء ويأتي يومين المشكلة يتمنح على في القطة من تهد قال يومين سالله <تضح> نغاية يوم الجمعة صلع. من يوم الأحد يوم الخميس لما يلعطى الجمعة الجماعة طبعا نغاية القراء تبقى في مطوال ما <تضحك> جاء <تضحك> والله يطلع يمكن أن يكون يطلع في الصحاب السيء والأحاية فادخل الجماعة قام بتاع النجاح قال لسه القطة من تهد قال فتعبوا من أي المشايا والع وتحدثوا إليه وقالوا له كرامة الظهر دخل لي <تصفيق> يا عدال يا ولكن يا عدال هم دخل بطلعها ومنجعها جانا ما يقوم يا عدال يا عدال يا جاي انت مستهدر انت ظهرت بقرشاء ويقومات وعشات كثيرة بثني ظهرت فده كله عبط وصخح وده يقليني خليني اتكلم كلمت المنبر ويناقش هذا الموضوع لكن بس مع انه عندنا علوم كثيره ومحتاجينها لكن يبقى هذا هو في رياض المطاف هذا الشيء كبير يجب بالنسبه امام الدعوه في ان يظل قاعدا يعني كثيرا في هذا الحق ليكذب عندي هذه يتعلق بعقله مسلم وبمنهج راسخ قوي فانا عند مقايد يدي الله بارسه اكو مدام دكتور لا مش عقله يطلع يخلك وكان بيقوله ريحك تقوله بدل ما تقول له كده قول له يا حاج عمرو غرو وكان بيقوله امرك خنق واللي انت شبه قراعه يريحنا منه القضيه من علينا كلها فده ما ممكن قديم مول وده ما قلت له حي طلع معركه سيرى وان لا في بدا عقبه عقبه قديم موله بقى على كل حاجه غير مشتقه وانما في كذا الخصوص في بعض المسائل في الدرس القادم ان شاء الله باذن الله